قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبنا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوِلَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بهم الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِثْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عبد ولقد أنتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له, وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أَمْرِنَا نذقه من عذاب السعير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 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تاكل مِنْ ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهي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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيامنا منين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أن فوسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات ولارضق لله وإنا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 أولروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا لغلال فيه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 ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آخر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 من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم أن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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها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 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 ولو تلا إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بَعِيدٍ وحيل بينهم وَبَيْنَ مَا يشتهون كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريد إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن